هللويا. سبحوا الرب سبحيه يا سماء السماوات ملوك الأرض وكل الشعوب الرؤساء وكل قضاة الأرض الأحداث والعذارى. أيضا الشيوخ مع الفتيان ليسبحوا اسم الرب لأنه, لأنه قد تعال اسمه وحده الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدون لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له اسجدوا للرب في زينة مقدسة قدموا للرب مجدس به هلما نرنم للرب نهتف لسخرة خلاصنا نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الآلهة I love you